بدعوة بظهر الغيب قول له الملك بإذن الله ولك بمثله والآ مع الشيخ يثلاثشرله <تصفيق> درسنا في صحيح البخاري من مسلم رحمه الله تعالى ونحن في باب الاستاذان قبل الذهاب على وجه التنزيه مع تكبيرة في اول الوقت فلو فهم وقوع لمن لا يفعلوا اذا وقع من واستحباب وقوع النذر في أربعة مرامة عند تكبيرة الإقرام وعند النزول إلى الرفع منه وعند الاعتبال من التشاهد الأوصف والقيام إلى الرفع في أحداثها هذه أربعة, أربعة مرامة كان النبي عليه الصلاة والسلام الله دوء وهي من سنن الصلاة المفعلية وهيئاتها سنن الصلاة منها سنن أفضل ومنها سنن أفعال يسمى سنن أفعال في الهيئات وقيل إن الحكم في رفع اليدين منها زين للصلاة عندما يطفع الإنسان يليه والضف يكون تكون ممجودتين لا تكون مخبوضتين أو أكذا إلى السماء أو أكذا بعضهم حلاكذا يقبض على أذنين أو بعضهم حلاكذا بإمهامين عند شحمتين أذنين لا لم يرد في هذا شيء يدل على صحة هذه الخركات وهذه من أبطاء من صدقين الشائعة في صلاة وصاروا هكذا يستقبل به من قبلة يجعلهما حدوى مانك بيت أو حدوى فروع ذلك فروع هذه يستقبل بما في لا يميل ولا يجعلهما في السماء ولا يضم ولا يقض لأنهما ممجودة كلام إذا المعنى الموضع الأول عند تكبيرة إحرام متى تكون متى يكون اليدين قبل التكبيرة صحيح بعد التكبيرة الصحيح مقرون بالتكبيرة الصحيح تكبيرة الإحرام غفظ رفع اليدين بسنة استحفى من هيئة الصلاة ما أخذ أركان الصلاة معروف إن تكبير الإحرام هذا قول الجمعين والصحيح بيوم صلى الله عليه وسلم من عليه منفاع الصلاة الضهور وتحريم والتكبير تحريم والتسليم لأن أبا حبيب رحمه الله ذهب إلى أنها التكبيرة واجبة ونية هي مفتر الشرط وتكفي وراجح كما سبق معناه وهل يقول الله أنزد الله أعظم الله الأكبر الله الكبير لا تكون إلا باللظة التي جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي التي علمها المسيئة في صدق الله أكبر ثم بعد ذلك يضع يده اليمين على اليسار على الصدر ولا يضع على السرة فقط قبل التكبير وانا من خلالها هيئه قبل التكبير وبعد التكبير ومقام للتكبير يعني وقت رفع اليدين ماذا يكون معنا ارحم ربنا قبل التكبير قبل الطلب والتكبير أيقات من ثلاث كل هذا جنب وكله فيه سبيل كما سيدي معنى ثم وضع اليمين على الشمال على الصدر وفيه ثلاث ويقات الوضع على الكف والرسل والسعب هذا السعب من المحصى من الرسل وهنا المحصى إلى المنفق هذا السوبر الخليج مطرح اللي مطرح في ااا دور دور طيب الهيئه الثانيه اعترض يقول قبض يا اخوان القاب اي متطلباتنا هاي من المقامه يكون يمر ثلاثه هذه في بين خنص وادي بالامام خطا لما يجي هذا سيدنا ثاني الهيئه هذه ما يرضي سيدنا نمى القبض هكذا الثالث وضع اليد على الضر وهذه فيها حديث سلم نساء السعيد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع على سمائنا بالصلاة الحكم بهذا أنه باعث على الكشور وفي إغرار التمسك والتدلل لله وفي كذلك أن بنية محلة القنط وأن تضطل عليها هاية جميلة إخلاف الشيعة مرسلون الصلاة من أولى الأخرى كرسال وأحاديث كثيرة في الضم وحاديث كثيرة في الرافة جمهور العلماء على استحباب الرافة أما الأحلام تذهبوا إلى عادة الرافة ويستدلوا بعض الحديث الضعيف أن من رفع بالصلاة ولا صلاة له هذه الضعيف معنا ويستدلوا بالحديث الأرض لا ترفعوا أي أيديكم أو لا تخاركوا كما هي ليل أو بيول فيل شموس كانوا في الصلاة قالوا السلام عليكم ورحمة الله فعلا وكا. السلام عليكم ورحمة الله فعلا وكذا فيديهم على أفتادهم فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أما رفع فقد وضع الخمسين صحابي منهم العشر مبشرون بالجنة كيف يتأكل الشيعة أنهم يقولون إذا رفع بصلاة باطلة إذا أضم بصلاة باطلة إذا أملت بصلاة باطلة لأن ليس من القرآن وإذا تكلمت بالشيء ليس من القرآن في الصلاة فطرة الصلاة كلام متلف معناه التأمين متواجد ورفع اليدين في الصلاه من هذه الاربع تواثق متواتر حتى الف امام بخاري جزء رفع اليدين في ركعه الشفع ما الاخون طيب نقرا هذا الحديث اول قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ابو زكريك وسعيد بن منصور اسم راهيل صاحب السنن المصنف الشرير البوثاني وابو بكر ابو ابي سيد صاحب المصنف ما اسمه عبد الله بن عبد الله الراشقي صاحب المصنف ان طيب عامر بن نافع ابن مكع ابن محمد ابن بن الله وزهير بن حرب مغيثمه النسائي وابن الميم محمد ابن عبد الله بن الميمون كلهم عن سفيان عبد النعيين سفيان ابن عيين عبد محمد بن الميمون للهلال قال الشيخ عيلو لا مالك وسفيان لذهب عين والهجاب كان سفيان في مكة ومالك في الميمون كان يقول فسد الزمان وقسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي للسفيين سفيان بن عيين ابو محمد قال والله يحيى من يحيى لو عرفتم كلكم يا خي الله حسنا ابو قال والله سفيان بن عيين عن الزهري حامل المصنف بن, بن شهاب الزهري عن ابن عبد الله بن عمر عن ابيه عبد الله بن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاه بر رَبْعَ يَدَيْنِي حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْنِ ها بِالْهَيْنِ يُحَاذِي مَنْكِبَيْنِ حِيَان، حِذَاء، إِذَاء كلها معناها ها كده تستطول بنا كذلك أقدامك تستطول بها طبنا ما يصح ما ينبغي أن يبقى اللقاء يكون موريجاها كده تستطول طبنا ها انظر هكذا اين تمشيب لو مشت اطارت بها المقارب المساعدة فعرفين الجرس الهندازة ويتلقى الزوية بالزوية شبه الرفيه لكن انظر هكذا تجاه القبل سطر الطيب. نعم قال حتى يحادي من في بينا هذا موضع الرافر هذا الاول هو وقبل ان يرى وَإِذَا رَفَعَ من الْرُّكُورِ ما أزينها ما أزمنها من هيئة رفع من الجنازة هل يقص عليها رفع بالجنازة؟ فيها خلاف العلماء والراجح أنه لم ينبت حديث مطبوع في الرفع في الجنازة إلا في تكبيرة الإحرام للجنازة وأقوال عن الصحابة كثيرين رضو الله عنه بالراضة إن أخذت من هذا لا بأس وإن خلت بها لا بأس والمسألة لها ساعة وخلاف كذلك الرفع في التكبيرات الزوائف من الأيدين معنى فيها الخلاف كهذا طيب وإذا رفع من الرقم ولا يرفعهما بين استجدتين لو أنه رفع بين استجدتين صلاح الصحيح ولا البأس وفيها حديث صحاح الشيط الأباني لكنه صلى الله عليه وسلم لم يداول على هذا إنما كان أفعله أحيانا فلو فعلت أحيانا دمسك ومتى يكبر وإذا أراد أن يعتدل من الركوع هل يكبره لازال من حليل أو متى يكبر إذا أراد أن يعتدل من التشهد ومكع الأولى هل يكبر وجالس أنكر هذا الشيخ ابن عطيمين وذكر أنه يكبر إذا عدد ذلك معنى كما في صدق بلوغ المرامة وكتابه هذا كتاب مفيد وسمى الفتح للجلال الإكرام صدق بلوغ المرامة الموضع الرابع وسيأتي إن شاء الله هو بعد التشاهد الأول صدق لأعددال ركعة الثالثة كان حديث أكررنا حديث من الصحابة صحاب الله حبد الله بن عمر حديث عبد الله تمام قال حدثنا محمد بن, بن راق وشيخ شيخ الإمام المسلم قال حدثنا عبد الرزاق ومهمان بن نافع الصمعان عبوبكت مرتح لأحد إلى رجل كمرتحل لعبد الرزاق بعد ارتحال الناس وحجرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام في ملاد اليامنة صمعان هو صحب الحصنف الشهيد عبدالرزاق أبو بك فالأخبار هنا ابن عبد بن جريت عبدالملك ابن عبدالعزيز ابن جريت يقال أبو الوليد وأبو خال الفطيه المكت فلحدثنا المشيهاب من يمشيهاب وصبت معنا الليلة كم الله صبت بسرعة شاير سياء الله أن فينا محمد بن الله فذكر الليلة عدة مرة في بعض العصر والآن لا ما ذكر مرة ما ذكر مرة إلا من إسنان أول عن سلمة عن سالم على بينا من أصاحل سليد صلى الله يعني وذلك من تلكم من مكان أن نحظ السلاسل هذه تكون في أهننا لكذا سنحتاج إليه قال أحضرنا ابن زريت من ابن زريت؟ والسلس الملك ابن عبد العزيز قال عزنا ابن الشهاب من ابن الشهاب الزومي عن سالم ابن عبد الله أين ابن عبد؟ الله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نقول كان كلمة كان الأصل فيها عدم الدوامي هذا الاصل فيها في معناها لغتا وزر تدل على نظريا انها تضبط على المره الواحده او معنا ولا تدل على المداومه الا بدليل اردنا و عمر هنا قليل انه اراد التوام و واضح ان النبي عليه الصلاه والسلام داوم على وضح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه وضع ليه حتى تكون حاله ما انكبت ثم كبرت الرافع قبل التكبير في الرواية دي. ثم كبرت فإذا أراد أن يركع فعلى مثل ذات إذا كبرت يقول الله أكبر لا الله أنجد الله عظم الله عظيم أبو حليف قال بأي ربضة يمجد الله يعظم الله أي ربضة لا. السنة عليها جبو العلم والصحيح وأنها ربض من فإذا أراد أن يركع فعلى مهلا باب يعني رفع والرفع هذا من هيئات الصلاة وسنة الصلاة وإن بين الركن والوازن والسنة سنة الصلاة الركن لا يمزل فيه سجول السابق لو ترك الإنسان سهيا أو عامدا أو جيدا كل الظروات التي فات فيها رفع لكن بشأنه ما يكون تكدورة أحرام لو فاتت تكدورة أحرام يستمت السلام من زمين يبدأ من زمين الوازق سجود السهل يوجد سجود السهل والصلاة الصحيح والسنة لا توجد سجود السهل والصلاة الصحيح تعالي يا قال فإذا أراد أن مثل ذلك فإذا ربعوا من الركوة فعلا مثل هذا إذا أبدأ من الركوة ولا يفعله حين أبقى رصمنا السجود يجوز أحيانا قال كما في الحديث الذي حسنا وصحى الشهر اللي. قال حددنا محمد بن راق أن الشغولي قال حددنا حجين وابن المثن حجين ابن المثن يماني أبو عمر سكن بغجاء أحد اتقال قال حتثنا الليل وابن سعد او الحارف الفهمي فاضي مصر ومفتين بلغ صوت الافاق حتى خشوا على الخليفة فقال احد المشاهد يوشي بالليف الى الخليف لعبد الله عبد الله عيني نصائح وحكتها في السيرز وحبه امير المؤمنين ثلاث مصر فان اميرها الليل بن سعد يوشي به إلى خير لكن ولله الحمد نصر الله الليل وأبقى ذكره وهكذا صاحب الأعمال الخيرية كان الليل يلقى باب المكارب كان كثير القيام بالضيفاء والمهدفين والفقهاء من أهل مصر وكان كثيرا صبق لو سألته امرأة دينار لأعطاها مئة أو ألف نعم لو سألاه الرجل اردبا لأعطاه قناطير رحمه الله تعالى فبقي بكر الليل ومالت بكر هذا الواشه فلا يعرف مجهول نكر أما الليل هو العلم كانوا كان, كان الليل أعلى من ماله وأبقى من ماله لأن مالكا قام بأصحابه ولم يقوم بمالك أصحابه قال لها الحوض بن حزر الترجع الرحمة الغيثية للترجمة الليبية أفردها بالتعليم والتصنيم الرحمة الغيثية للترجمة الليبية فرحمه الله تعالى عن عقيد ابن خالد ابن عقيد حقاً وحدده لمحمد ابن عبد الله ابنه يقوم زاداً المروض يحادي ولا حددنا سلامة بن سليمان والمروزي ابو ايوب المؤدث ثقه الحافظ كان يورث لابن مبارك ما معنى يورث لابن مبارك لا على مستوى شكوكه ده يكتب, يكتب <تصفيق> ور... ور... ور... كما في الزمن هذا والرجل والرجل يعمل له شيء كل عاص اه الوراق عالم الكاتب عن المساه تمام؟ أما بقى الورق بسواح أنا وليه العطار أو الكاغمي اللي بقى الورق اسمه كاغمي أو كاغمي بالداد إما من الملأ أو من المعدن أو العطار. العطارون من قديم يبعون الناس طيب أما الذي ورق هذا الورق يعني ينسح زي البطبعة شو اللي في الزمن أول قال لي فروة كبيرة لو ننسخ فتح البارد قال لي يجيبك على ألف دينار أخذ لي نافحة على كبيرة ننسخ فتح البارد في سنة بس اليوم المطابع في الساعة الواحدة عملناك ألف نسخ أو ألف مليون نسخ معنا إنما نسخ الزام الأول في سنة لو نسخ فتح البارد من الألف من الجدة, الجدة من غلاب هذا الريف قال له كذا الله خير ألف دينار يبيعوا ألف دينار. وفيها بركة وماسي ان وبنسخ العلم اللي وصل فينا اليراق لولا لو الله ثم مولانا الصافون ما وصل الينا ساين بطر ولا ساين بسبب الاشوره الكتب لكن حمد الله لا لا دي ويعملوا برضه انهم الوان حبر ازرق وحبر احمر زي ما انت عارف ومناظر ما تقولش الله اديها اعداد في شكل يكون متاحف والمخطوطات المتاحف شوف الحبر من 100 سنه من بدايه سنه من احباب ان كما بيقول المخططون كل 100 سنه لاحب المعينه فايه ما مي... يخلصش مي... هذا بعد هل الصوره هتتغير على الله قسم الله خير الان كان يورث لمن بقى يورث لعبي بقى من بابا سليمان سليمان هذا يعني قاعد مع عبد الله بن يعني جالس معاه ده سفر سفر مع في جهاد مع في حج مع وحج طوره وكده طيب احنا اليوم وفيه الشيخ من بشايا في العصر والواحد راح يسلم عليه بسه واتصل عليه وابضى عناك منطبع مهمان لقى ده اللي جاعج مع عبد الله مبارك من الليل ومن يهاره في الصبر وفي الحل وفي الحضر دي منطبع زب الله خير بيقوله وهاد دي تكزمك المخارج بقوله سلم على عبد الله مبارك منطبع منطبع منطبع والد المثلث ذكرت في الله يبارك قال حدثنا سلمة بن سليمان قال اخبرنا يونس بن يزيد الاين كده عن الجمهور بدل زمر المره معهم محمد صلى جميل بهذا الاشاره كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاه رفع حتى تكون حدوما أنكبين ثم كبّر ما شرط قال حدنا لا يحيى ابن يحيى تأمين من نيسة بوري أول معنا وهو الذي قال به الإمام أحمد ما عبر الجسم إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى ابن يحيى ما عبر الجسم من خراسان إلى بغداد ولما مات أوصى بملابسه إلى الإمام أحمد او صاد البلاد قال الى مصر ارسلوا البلاد كلها لافضل رجل في زمانه امام الدين الامام احمد رحمه الله كان اخبارنا خالد بن عبد الله وابو الطحاح عن خالد بن مهران الحداد عن ابي طلحه عبد الله بن زيد جلاله على التابعين عرباه الاغراء مالك بن القير الصحابي الجليل يصلى كبر ثم رفع يديه اداء ما لي نفسي واذا رضى يرجع رفع يديه واذا رفع الرسول ركوع رفع يديه وحتى ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا فسبه اعظبه النبي عليه الصلاه والسلام قال حدثنا ابو كرب قال حدثنا ابو عواده عن قتاده ابو عوانه فاسمه رضاه بن عبد الله بن اسمه القلال ابن حسين الجحدان عن قتاد ابن عم السلوس ابن الخطاب ولد اكمى ما معنى اكمى خلق بطنهم يا عم العمى يكون بعد بصع اما من بداية الشرس عن قتاد عن ناصر ابن وهلي في بصر الثقة عن ملك من الحوائب صحابي الجريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر غفع يديه حتى يحاذي بهما أذنين ذكر فروع الأذنين كما ستاته في الفروع هذه الفروع والشحمتان هاته أكذا ومنهم من قال الكفان هكذا بمحاذاة الوجه وأواء الكفين تحالي المنكبين هذا من الصعوبة في مكان جمع الإمام الشباب رحمه الله بين الأرفاض هذه المختلفة على هذه الهيئة والصواق أن الأمر فيه سعة وأن هذه هيئة كعمل الله والأخرى تعمل الله اختلاف تنوع كما هو تنوع باستفتاح الصلاة أدعية بعيدة استفتاح متنوعة معني قال أذكار العقور متنوعة أذكار السجود متنوعة تفعل هذه طار وهذه طار أما الهيئة التي استحسنها بعض الناس وأثرت على الشفعي فهي فيها صعوبة وفيها تكامل وصواب أن هذه سنة, سنة تعمل هذه مرة وهذه مرة قال وإذا ركعه علي حتى يحاذي بهم أذنين وإذا رفع رأسه من الرفوع فقال سمع الله لمن حمد فعلى مثل ذات قالوا حتى تداوه محمد بن المثنن أبو موسى الملطب بماذا؟ بالزمن الموسى العنزي أبو رطب بالزمن قال عددنا ابن أبي عديد عن سعير ابن أبي عديد يتكرر قانا كثيرا محمد حسنة المحمد بن إبراهيم ابن أبي عديد. عن سعيد عن قتل من سعيد ما لا شك ولا غير ابن أبي عروف عن قتل بهذا الإسنان أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وطال حتى يحاذي بهما فروع أذنين من سائنڈ مسم